إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا فاطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم توجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرون قاتلهم لهم الله أما ينفكون وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا يستغفر لكم رسول الله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 الزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفطهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليكرجن العز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها ولا أولادكم لا تُعْلِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأَوْلَيْكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل إلى أجل قريب فالصدق وَكُم مِنَ الصَّالِحِينَ وَلِيُعْقِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ جَلُّهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ